أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله وصلنا <تصفيق> و ادخل الذين تحية <تصفيق> of وانما ذلك ما في سخي سنتين on them. One songng. one Wa-in... The... Si Oon on Aren't you What Oh, no. Alhamdulillah Aloha! ولا تحسبن وَأَنْزِلِ النَّاسَ يوم Voi وان فِي في منزكين One wow. فلا تحسبنا ما.